Oh, لو بصت قدامك تعرف لو بصت قدامك تعرف مين بتحبك مين اللي شايفة في أحلامك لو بصت قدامك تعرف لو بصت قدامك تعرف مين بتحبك مين اللي شايفة في شايفني لو فكرت فيا شوية هتحس بهوايا بيبان من سلامي بيبان من كلامي باشتقلك وكل ما فيا اشتقلك معايا تجري ولسه انا مستنيا خايفة لا يخلص جنبك عمري وما انتش حاسس بيا الايام يا حبيبي بتجري ولسه انا مستنيا خايفة لا يخلص جنبك عمري وما أكلك وكل كل ما لك معايا لو بصيت قدامك, قدامك كل ما فيا بيشتاق لك معايا لو بسيت قدامك تعرف لو بصيت قدامك ما عرف مين بتحبك مين اللي شايفها في